الله اكبر ولل Surah al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 قال البخاري كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق في ايام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وروى اسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله انهم كانوا يقولون في ايام العشر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد الله،, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد